وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم পংু প ইনৈল মু উলিয় ইমল কুন্ নদীয় পল্লীনু আলু পালহিলচু অরী পল্লীন চীন মুল وما অসল وَمَا لَكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنفُقُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَن سَبُ اللَّامُ ماَا يُكِ الشَّيطانُوسُم يُحكِمُ اللَّ آيَاتٍ وَلَّامُ عَليِيمٌ حَكِيم لِيَجَعَ ماَا يُلقِ الشَّيطانوا فِثْنَةَ للَّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَ رَبُ وَالقاسِيَةِ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 اتيم ولا يزال الذين كفروا في منيه منهم حتى تأتيهم الساعه حتى تأتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم